بوك تو شتيري نايست أربعة عشر, أربعة عشر. الألوان. الألوان سنيك يبيو الثلج أبيض الثلج ابيض سُنْزِه ي رومينو الشمس صفراء الشمس صفراء بومارانتشا ي اورانجنا البرتقال برتقالية البرتقال برتقالية <تصفيق> الكرزه حمراء الكرزه حمراء نيبو ي مودرا السماء زرقاء السماء زرقاء العشب اخضر العشب أخضر je rjava a turba brunia a turba brunia obłok jest Kaksno barvo ima snik Belo Melono felž abjad Melono felž abjad Kaksno barvo ima sonce Rumeno Melono sems asfar. Ma ne šems, asfar. Kakšno barvo ima pomaranča, oranžno? Ma levne l-bortokala, bortokali. Ma levne bortokala Burtukali. Kakšno barvo ima češnja, rdečo? ما لون الكرز احمر ما لون الكرز احمر كاكشنو إما نيبو مودورو ما لون السماء أزرق ما لون السماء ازرق كاكشنو بارفو إما ترافا زيلينو ما لون العشب؟ اخضر ما لون العشب؟ اخضر kakšno <سؤال> ما لون التربة؟ بنية ما لون التربة؟ بنية kakšno ما لون السحابة؟ رمادي ما لون السحاب؟ رمادي كاكشنو بارو اي مايو اوتوموبيلسكي قومة؟ ما لون اطارات العجلات؟ أسود ما لون اطارات العجلات؟ أسود